من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الشاعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعجب عنهم اثقال ذرة لا يعزب عنه مثال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين يجزي الذي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 هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزقا إنكم لفي خلق جديد، أفترع على الله كذبا أن به جنة، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شَنَّ نَقْصِ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْتَقَعَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه الطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وليس ليمان الرياح غدوها شهر ورواحها شهر وأسألنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي وما يزق منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعيق يعملون له ما يشاء. جفان كالجواب وكدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دل على أرض تأكر من زأر، لما خر تبينت الجن، ألا كانوا يعلمون الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب؟ ما لبثوا في العذاب لقد كان رسبء في مسكنهم آية جنة لعينين وشمال كلوا من الرزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيراً عرماً وبدلناهم بجنتيهم جنتين وبدلناهم بجنتين جنتين دوازي أفرى خمطه وأسله وشيء ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجزي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيء فقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إنا ذلِكَ رَآيَاتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ كِبْرِيسُ بَنَهُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يهلكون بالكبير قال جرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شذك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى هو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإن وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركا كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما إن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يعاد يوم لا تتأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نفسهم بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موكوكون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفون الذين استكبروا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 بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مفر الليل والنهار بل مفر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له سَوْنَ نَدَامَ جَزَاءَ الْعَذَابِ وَجَعَلْنَا الْأَظْلَالُ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَلْيُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أشركواها إلا قال مشركواها إن بما أشركتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أمواله وأولاده وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ولكن أكثر الناس لا يعلم وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم عند نازل فَإِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءً بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون فيه ويشط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الراز فيه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أها قالوا سبحانك قالوا سبحانك أنت ورينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون اليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعه ولا ضر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 أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفء مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا شحر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 فكذبوا رسلي فكيف كان لكين قل إنما أعظتم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنا إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجير فهو لكم إن أجير إلا على الله. إن أجير إلا على الله وهو على كل شيء شديد. قل عَالِمَ الْغُيُوبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يَبْغِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أُضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِن سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا له مطلوب قد كفروا به من قبل، وقد كفروا به من قبل، ويقدرون بالغيب من مكان بعيد، وحي بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل. إنهم كانوا.